ومضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة دروق النصر تمطرنا بببل هاطل غيما ومضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة دروق النصر تمطرنا بببل هاطل غيما دين الله غايتنا فنرفع من به غمة ونهج محمد فينا كصبح جافيض الظلام ومضينا سن ونبني المجد للأمة فروق النصر تمطرنا بوبل آقل غيما سنرحى هو ونعاليه ليصبح في ذر القمة ليأبى كل أفاكل ووجه الشر ذا واحمي مشاعرا هرما فبالايمان والتوكيد نرفع للوغى علما يقوم ثباتكم واحمي مشاعرا هرما فبالايمان والتوكيد نرفع للوغى علما رايتنا في ذرى القمه